اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارفع البلاء عن إخواننا من المسلمين في باكستان، اللهم كلهم، اللهم خذ بأيديهم. اللهم انزل عليهم رحمتك يا رحمان ويا رحيم اللهم انزل عليهم رحمتك يا رحمان ويا رحيم اللهم انزل عليهم رحمتك يا رحمان ويا رحيم